Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia かま uh -oh. يا حبيبنا على جل قلنا a Just, just, just, just, just, just, just, just, just, الذين وآمنوا وعملوا الصالحات لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ربنا تلي ماءه إلى الله العلي وإنا برزقنا ما فينا من بذئ أمبرزنا من برزنا من السماء وميد ذلك رب إلا أنه لو شربنا لما شربنا السماء وكان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 Rahimallah wa Rahim Taala Mu, waala nisshabah, waabbaulah waabainah hatta nafas dilabah dengan kusumur rum. Kaulat sulmanus danah fasyad bukanlah jatani manusia dari murtad dan warung bandar kemudar dan manti ini. Kata mereka, kau yang bul, aina Peras peralat dari awal ini, bermakna setiap orang berbudi murni dan berlaku sahaja. Soalnya dari pertamikau yang nakul, وقال الطالب الجديد انني امرت على تطوي ثم فتقدم اولو الناس في الاسلام وكمن الذين صلى الله عليه وسلم وله ليعين بنات بما يقدر من شر ابن الموله فان اين عنايتك في اللهم انا نحمدك ونثني عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعنا الى يوم محمد ثم انروق القوارس سلام ودار ان عظمت القدره تضني ان نورك تظاهرنا اظلني اللهم صل على سيدنا في ما حاله في حضره في هذا هذه ذات انا هذا فانا قدت كله من المدرج العام يبا في تسور سمرتي من مهينا ربنا عالم بالتسميه هذا الامين صلى الله عليه وسلم سيده علي علينا اينا يا أيها الناس، ما بالسري سنيها من أصل لقناه بطرس رب العيسي منونها أكنونها، من يقر بها منها فروق وسرور. ماذا لا أن نحاها هذا أمي كرام منا كرامات إذا خطر نقول بأننا هذه أن أن أن أن أن أهل أمة أهل Tama antihin yang berkah dihi ilahi syarilah alamin fatulahsi ummi karima anak allah tu anhu anak anakku utarbiatku binai nur rahima pajabat hidupi utarbiat hidayah imarah imarat min bitha fi husn utarbiatik wujub wujub Allah semoga berada pada rahmat dan rahsia ini. Ia mana sih dalam masjuruh wajib ini ayat indah imamku bahkunya ini ayat di manduruh wajar ada fitur di barik hari yang bariknya mengilat. Madalah Allah anakmu asra asra Barajatul Madi دَوَالِ dijawab dengan kamil yang keban. Semua yang ada di makdum, makdumstan di muka syahmin al an, mina mina anban dimakhlukan makunam dan adhan. Wabatya indah dihadian Santai, tak tak apa, memberkati, maju di dalam hati ini, mata bermatar berubahin aib, buatan kasihul hatta anwajah mana? Kau taksi ibadat ram, di syarif nadi, amat darbar gulanan, bayar an alnam, arjumu ada, ada Johor, West West Johor, batnanmu serpen latih. Tumahajo impal ini, maajo, bajaron dih min asral minim wahid. Mati maajaron, samaahradamla kum impal ini ada. Pelatina kumdaajo, bersoran ala johri, bawa maadali tuk fi kuat joh sabar, joh sabar. Ya tapa, ya tapa, dia tiba hil ayat, bapa-tapanya antar musuhnya hantu api mata, makasih lagi dari pak, pertawapan yang hadisnya pasca, walang tak dari anak mula, dunia mula, hadits itu ارْضِنَا رَبَّنَا بِمَا وَهَبْتَ وَاكْفِنَا شَرَّ مَا تُصِيبُنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكِيلُ وَلَا تَنَمْ مَعَ قَوْمٍ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا فِي ضَلَالَةٍ مَّرْضِيَّةٍ وَهُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ مَا لَهُ شَرِيكٌ وَلَا قَوِيٌّ غَيْرُهُ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 ويحضروا فهدل عليهم وفق <تصفيق> الأمير المزيرة من ربك العالمين فبدل عليهم كانوا في فرق الأمير كعيدا وإنه فتلا قدر أميرة الحسين الحديد فكان أولا ما نزل عليهم من تطرح المزين والوارد للحسين على إطراع في الذي يحلق حلق الإنسان من حدى فأروا بأس ربك الذي علمه من حدى بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من غيظ العذاب يوم القيامه من خطر الانحراف ويا هذا احذر اللهم <سؤال> رَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَيْتِ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى رَسُولِهِ أَلَيْكَ إِلَهُ وَنَبِيُّهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى عالِه ثم إنه بعد ما نزل عليه الواقي البالِر تحمل عباء عبا الجأوات والتبرير فجأ الخلق إلى الله على بصيره وعجابه بالإدعاء من كان ابنه بصيرات منيره وإلى إجابة سبقتها الأطفية والأبدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والعنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وعصق بها جتين ركابة بشهر بِشَطَّتِ فِي أَسْمَئِهِمْ قُلُوبُ الْكَافِرِينَ وَالْمُلْحِدِينَ بِغَوَاه وَلَايَتِهِمْ عَظِيمٌ مِنْ عَظِيمِ الْمُعْجِزَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَصَفُ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ السَّمَاوَاتِ فَمِنْهَا تَنْصِيرُ الْقَلِيلِ وَغُرُؤُ الْعَلِيلِ وَتَسْلِيمُ حَجَرٍ وَالطَّاعَةُ شَجَرَةٌ وَلَنْ تَقَاكُ والأخبار بالم... والإح... بالمغيبات وحنين الجدع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزل بنبوات ورسالات لا غير ذلك من بهي العياد. ورائف المؤجزات التي أيته الله بها في رسالته وحصصه بها من بين بريته وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ آيَةُ النُّبُوَّةِ غَضَّتْ فِيهَا النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ مِنْ أَقْوَى الْعَلَامَاتِ وَمَعَادُهُ وانتشار إِهَابًا بِشَغَابًا بِشَايَةٍ سَائِدًا بِهَالسَّاتِ كُونًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وشاقي بها المقذبون من الكافرين والمنافقين وتلقوها بالتصديق والتسليم قلوا في قلب سليم اللهم صل والسلم صعب الصلاة والتسليم على زيدنا ونبينا محمد الرعون الرحيم اللهم صل والسلم <تصفيق> علي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله فمن الشرف الذي تهم الله بها بي اسرع اسرىت الرسول مراجوعه الى حضره الله ابن ذي الوصول ونور ايات الله الباقيات في ذي الجن المواج السماوات فَمَنَّ فَوقَهُم بِأَشْرَاقِ بأشرا نُورِ ذَلِكَ سِرَاجَ فَقَنَّ رَجُلَ حَبِيبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَمَّ إِبْرَاهِيمُ جِبْرِيلُ إِلَى حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا انْتَسِيبَ وَالطَّاسِيبَ وَالطَّاجِ فَمَنَ مِنْ سَمَاءٍ وَقُمْ مُرَاطِلًا مَّرَّ عَلَيْهِ بَشَّرَهُ بِمَا أَرْضَهُ مِنْ حَقِّ عِندَ اللَّهِ وَشَرِيفِ مَنْزِلَتِهِ لَدَيْهِ حَتَّى إِذَا جَاوَزَ جَاوَزَ السَّمَاءَ السَّامِيَةَ وَوَصَلَ إِلَى حَدَّةِ الْإِطْلَاقِ نَادَى دَلَبَهُ مِنَ الْهَضْرَةِ مِنَ الحضرة الإلهية Wahai milon lapaatul kurbiyah, wahai jadu betahiyat, betahiyat, wahai madu bil bijasinil akhiyat, wahai nujami وناداه بشري بشري بالتسليما بعد ان اسلى على درب الحضره حضراتي بالتحيات المباركات والصلوات الطيماء ايالا من بعد وامره وجلليات عاليات في احفيها في حضره باخره ماجلات تسا تساذت وذا تلقى حوادث الرحمان و سما و سوا بذلك يوم ال نهايه للخ بعيد الخ وهو الاخط رب بنفسه قطل اماني وحس دونها ما وراءه ولا وراءه قال الحبيب في تلك الحضره من سرها ما قال وهو التقى من علمها بما بما اتصل Fawha ila abdihima awha Ma katab al-su'adu ma ra'ah Fama raja illa min hatun hususat Biha hazratul imtinan Imtinayah da l-insan Fa'aladahu min hata min awati farahat rahmat Faya ma ya'ajutu bi'anham lihtiqat taqalan Faya ma وتدمر حمى لا لا يدور قلم على سراخ يا حقائقها ولا تضلع الامر انتم لباء القضيه أن وثقائقها فذكن مهل حدوت الواسيا هذا هذا عين ملاؤهُ للسماء فلا يطمع طامئ في اضلاع على مسرورها والوالح قد يلبسه بثمود نورها فانها حدث جل عن النظر الناظرين برتب عن عز على وير سيد المرسلين wa bahani pani anil hadrat ma ma ma wa min aqaya hadrat ahad ahad ahadiah wa bunu wa ilaaka ma wa min naadir allah لا إله but لا إله кроме الله من, من عند الله, بسانع الله. بسانع ما عليه من عند الله تلحمب وخلق الجن لله وتصدق بعينه تقول الله بسم الله لا إله but لا إله وله ولا إله من سريت الأخلاق يوم الدنيا وعيا فإنهم تبع جنود من أوصى في الحبيب على رتبة العالية. فإن سابح هذا سيد في حلق وحلق بسر ولا يقيت أحد من أسرار والعثمت الله في حلق وحلق على عين ولا عشر فإن عناية وزنية تبعته على أهلك سرية وقامته في سورة حسنة مدرية فلقف كان صلى الله عليه وسلم يعني مصربا بحمره واسع الجبيل حسرا سعروا بين الجمة والغفرة والعلق ذال الكامل في مقاسل وطلافه والاستقامة الكاملة في محاسل وأوصافه لم يعطي بشر على نسل حلقه لمحاسل نظره والسنعه ونطقه فقد خانهم الله على جمال المنصور بها جميع المناثره منصوبا امالها المنصور اذا تكلمنا ترى من المعارض والعالم من الناس اذغار خانت عتاد دوام التريم ما اججان الحتيان مثل مصاعب البلاء البشر سبت النجوم ينوح فيها كلا ملاصقين جماله بلا تجدوا له قوم في وجوده لا مشاره سيدون تقول بس بول نشروا هنا ونوره يوفاه ما ترى خلقه نشروا لا غيره ما يهوره دونه ونهاه وحده دون كله واجمل واجمل ولا قارون واسمه عندما يطاول الرهب تعالى ولا النقر والحلكه فاجتمعت واذا مسك كانما ينحت من صلد فهو يتصره على وجه من غير خلد فهو لكلمه تنصب الذين يعتي عناتهم ما يعصىفته ثلاث مرات ولذين هو الله بويدت حيالا اوصنهم لها لا. حَدِيثُهُ يَا وَرْدُ دَرُوكَ حَسْنِ وَجْهِ قَهَيَّرَتِ الْأَبَابُ فِي وَسْتِ مَالٍ هُوَ بِمَا يَحْرِكُ الْقَلْبَ كَمَالُ الْعَنَمَتِ يُؤْنِجُ جَنَّلَاءَ سَطَّي أَوْ يَدْرِكُونَ طَغْوَى وَعَنَادٍ جَرَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا قِي وَسْتُهَا مُسَارِقٌ أَمْ ظَرِ دَمُنَتْ مَهاجِنُهُ لَوْ أَهْدَى السَّلَامَ لِلبَدْرِ عِنْدَ تَمَامِهِ فَعَلَا تَفَلْمُ لِوَاتِبِهِ بِوَصْفِهِ يَقْلَ الزمَالُ وَفِهِ مَا لَمْ يُوشَفِهِ فَمَا تَلَّ فَدْرَهُ الْعَذِيمِ وَأَوْشَى عَلَهُ الْعَلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَا صَلَىٰ عَلَاةِ وَتَزْلِيمِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَنَّدِهِ الرَّحُمِّ الرَّحِيمِ الله صلى وصلى وبارك عليه وعليه سلامة الله سلام الله على طه رسول الله سلامة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله سلام الله سلام Amen. Uh -huh. من و منهم بأهل البصر يا أروى. غايندا لايدا مرتو يا للبريه يا الله سلام